لذالك ارسلناك في <تصفيق> امة قد خلت تتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه تركلت